قواس فاتحاء شريفة روية عن علي ابن أبي طالب كرم الله وشاو رضي الله عنه من قرأ فاتحة الكتاب على هذا الوشي رتب له جميع مرادات الدنيوية والأخروية باليسري وسخر له قلوب جميع بني آدم وبنات عوّى ورفع الله تعالى عنه جميع البلاء وذلات الدنيا والآخرة فتكون القراءة في كل يوم مرة واحدة وروي عن الشيخ البخاري فقال من دام بقراءة فاتعة الكتاب على هذا الوجه لا يحتاج إلى أحد في حوائج الدنيا وفتح الله له أبواب الخير لوجه الذي هو المستور. في هذه المكتوب فيه يعين بالقسم والأعوان هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم أجري رقائل سميع مطيع بحق الحمد لله رب العالمين وبحق الحي القيوم وبحق الملك آبجاد الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا روف يا عطوف أجب يا جبرائيل سمعنا مطيعا بحق الرحمن الرحيم وبحق الروف العطوف وبحق الملك هوزح مالك يوم الدين وبحق يا مقلب القلوب وبحق وبحق الملك طيّك الياك نعبد وياك نستعين يا قريب أجب يا مكائيل سميع مطيع بحق ياك نعبد وياك نستعين وبحق السريع القريب المعبود المستعان وبحق الملك من ساع على الصراط المستقيم وبحق القادر المقتدر وبحق الملك فص قام صراط الذين نعمت عليهم يا الله يا حكيم يا عليم أجب يا عائل سميع مطيع بحق صراط الذين نعمت عليهم وبحق الحكيم العليم وبحق الملك شت الموكل بالقوائم العرشية غير المغطوب عليهم ولا الطالين يا قائم يا عزيز أجب يا عزرائيل سميعا نطيعا بحق غير المغطوب عليهم ولا الطالين وبحق الملك القائم العزيز وبحق الملك ذو الضار الموكل بالقوائم العرشية اللهم إنه ليس في السماوات الدورات ولا في الأرض غمرات ولا في البحار قطرات ولا في الأجسام عركات ولا في القبور سخطات ولا في الأنفاس خطرات إلا بدوامك عارفات ومشاهدات وعليك دلالات وفي ملكك مستمرات وبالقدرة التي سخرت بها أهل العراطين والسماوات سخر لي مطلوبه وسخر لي قلبا مخلوقات إنك على كل شيء قدير أجب دعوتي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله ولا سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين